معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.